وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِمَّا تَدْعُوْنَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرُوا مِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ فَاعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَا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 فَأَمَّا عَادُوا فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةَ أَوْ لَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ حِسَاتٍ لِنُذِيقَهُمْ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 وَقَالُوا لِجُلُودِهِم لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قالوا أَنطَقَنَ اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شيء وهو خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنَّ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 İnna ləvin qalı Rabbına Allah, thumma staqamu, tətenzel عليهم الملاَئِكَةُ, tətenzel عليهم الملاَئِكَةُ, a'la təxafu vəla təhzanu, və abşiru, və abşiru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 İnnehu, على كل شيء قدير. İnne al-ladzīn yulḥidūn fi ayyatina, la yḫfūn ʿalīna. Afemī yulqāfin nāl xayr, ammī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 قل هو للذين آمنوا دو لا يؤمنون فيه أذانهم وقر و هو عليهم عما أولئك ينادون من مكان بعيد ولقد أتينا موسى الكتاب فاختلف فيه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 أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ